وَإِن تطع أَكْثَرَ من فِي الْأَرْضِ يضلوك عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ بآياته مؤمنين وما لكم إلا تأكلون مما دُخرَ صلَّى الله عليه وَفَدَّ بَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِرِينَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّا بَبْكَهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ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 بريقون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك دون للكافرين ما كانوا وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون وإذا جاء سيصيب الذين أجرموا صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينفرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء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 تخلت من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآث وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إن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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم, ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه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 قصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهام بغير علم سفهام بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد أضلوا وما كانوا محتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات روشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان, والرمان متشابئا وغير متشابه كلوا من ثمره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 حرم أم الأونزين أم اجتملت عليه أرحام الأونزين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذك رأيني حرم أم الأونزين أم اشتملت عليه أرحام الأونزين أم كنتم شهدا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 يكون ميتة أو دما مسهوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد, باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أَشْرَكُوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأساً. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتن ما حرم ربكم عليكم ألا تشرفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ربهم يؤمنون وعادا كتاب انزلناهم مباركا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انذر الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كن عن دراستهم غافلين او تقولون لَكِنَّ أَحَدًا مِّنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَة فمن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَل يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك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 وَالارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ الدرجات لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رحيم